الله مع الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المال الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى نبي الهدى وليث العدى وسحب الندى كامل المعنى دليل السرى خير الورى فائق الحسنى رسول الرضا أنواره تملأ الفضى وعنه الملأ الأعلى يروي فضائله الحسنى هو القرشي الهاشمي الذي له مناقب حسن لا تبيد ولا تفنى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله إن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الإنسان وأين ما وجد الإنسان يوجد الصراع بل إن الصراع يوجد في دواخل النفس البشرية الواحدة وداخل كل إنسان على حدة بين بوادر الخير ونوازع الشر وبين الحق وبين الباطل وإن لله في الكون سنا، تقوم على المغالبة والمدافعة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وإن الكون يقوم في سننه على المغالبة والمدافعة فإن الرياح تأتي فإذا بالأشجال تتثنى تقاوم الرياح لتبقى واقفة حتى لا تذهب أدراج الرياح وهكذا يعيش كل الناس يدافعون عن مصالحهم وعن منافعهم في هذه الدنيا أيًا كانت هذه المصالح وهذه المنافع سواء كانت في الدنيا والتجارة والأموال والأعراض والعقول كل إنسان يسعى للمحافظة على ما يملك من منصب وجاه ومكانة ورفعه ولكن من أعظم سنن الله أن أسوأ أنواع الصراع وأقواها ولا يرجى برؤها هو الصراع الذي يكون في العقيدة والدين وكل العداوات ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين وإذا حصل التباين العقدي والاختلاف الحضار وال وال وال وال وال والتعدد الثقافي إذا بالأمم تتصارع والمجتمعات تتقاتل وإن معظم أنواع الصراع الذي يدور في العالم في غفلة من المسلمين إنما هو صراع معتقدات وهوية وثقافة إنه بقاء من أجل العقيدة والدين وبالتالي تحمي أمريكا إسرائيل لأجل الدين إن حماية إسرائيل واجب مقدس عند جميع حكام أمريكا بدءاً من جورج واشنطن مروراً بكارتل وبوش الأكبر وكيلينتون وبوش الأصغر كلهم يرددون عبارة يقولون إن واجب إن حماية إسرائيل واجب مقدس وإن أمريكا وإن أمريكا إذا لم تحمي إسرائيل تخون الله وتخون دينها ونحن كأمة مسلمة ننطلق في تعاملنا. مع أعداء ملتنا ومع خصوم ديننا من منطلقات هشة للأسف الشديد البقاء والاستعمار والموارد والنفط والبترول وال... وال... وإلى غير ذلك وأنا أرى أن هذه قضايا جانبية القضية الأساسية التي تحرك العالم كله في عصرنا قضية المعتقدات وقضية الثقافة وهي القضية الحية وما أسماه الغرب بصراع الحضارات إما أن يبقى الإسلام وإما أن يبقى غيره ولكن المهم أين عالمنا الإسلامي من معتقداته ومن ثقافته إن عالمنا الإسلامي وللأسف الشديد هو العالم الأغنى ماديا والأرقاء مواردا بل والمتفوق روحيا غير أنه في ذيل الح... في ذيل الأمم وفي مؤخرة الركب بل تتداعى عليه الأمم تقتسم أرضه وتجتاح دياره وتك... و... و... و... وتهدم مبانيه وقبل ذلك تخترق معانيه وتغير أفكاره ومناهجه ودلأسف الشديد يعاني العالم الإسلامي من هذا التداعي الذي وصفه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل سبعة وعشرين وأربعمائة وألف من السنين يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها كنا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل بتضييع معتقداتكم وعدم اعتزاز بثقافتكم وعدم الدعوة إلى دينكم والركون إلى الدنيا ولذلك الوهن حب الدنيا وكراهية الموت وكراهية القتال وبالتالي سوف يحصل تدخل في السودان من قبل من قبل الأمم المتحدة ونحن من على هذا المنبر نقولها كلمة لله إن دخول قوات من الأمم المتحدة في السودان يعني بداية حرب عليهم وإن, المسل... وإن المسلمين في سوداننا لن يسكتوا وأنا أقول من هذا المنبر ولعل الكلمة تصل للامم المتحدة أن تتعقل وأن لا تعيد السيناريو الع... الذي حصل في العراق إن موظف الأمم المتحدة بعد هذا لن يؤمن على أرواحهم في شوارع خرطوم ولا في نيالا ولا في الفاشر لأن أولاد الأمر في دارفور أعلنوا التعبئة والجهاد وهذا يعني المصادمة وإراقة الدماء إن أرادت الأمم المتحدة أن أن أن أن أن تحافظ على الأرواح وأن توقف النزيف وجاءت من أجل الإنسان والإغاثة عليها أن لا توسّع الشقة وعليها أن لا أن لا تسمح بهذا التدخل الذي لم يسكت عليه الناس وما كل الناس يتفهم وما كل الناس يتعامل بالتعقل ولذلك يوشك أن تتداعى عليكم الأمم ينبغي أن لا نكون سطحيين أن نناقش القضايا من خلال أصولنا وجذورنا نناقشها من خلال القرآن الذي يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إن الدوافع سيئة وهي الحسد. إن أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن رسول الله محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ولكنه أنكروا ما عرفوا من الحق، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به، فلعن الله على الكافرين. إن الدين صراعه صعب، وإن محاربة المعتقدات.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 بالرغم من أن الكفر ملل وجماعات ويهود ونصارى ولكن اليهود والنصارى يتجمعون من أجل محاربة الإسلام والمسلمين بتشويه صورة نبيه بمحاربة أفكاره بالتدخل في دياره التدخل المباشر وغير المباشر وبالتالي تصبح القضية قضية المسلمين المستضعفين الذين تركوا دينهم إن الكفار ما تجرؤوا علينا إلا لضعفنا وما دخلوا ديارنا إلا بمعاونة من بني جنسنا ومن بني ملتنا ضرب الدول من أراضي دول واحتل الديار ودخل الكفار بلاد والذي أعطاهم المساحة هم المسلمون قالوا لهم تعالوا انصرونا فتحوا لهم الباب وأعطوهم وأعطوهم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 لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إن الدين ينتصر بالإيمان وينبغي أن نقف بكل صراحة مع هؤلاء الكفار الذين يعادوننا حتى تتبع ملتهم فرنسا وانجلترا كانتا من ألد أعداء ألمانيا ألمانيا وفرنسا وانجلترا تقفان ضد فوز حركة حماس وتقطعان وتقطع ويقطعون المعونات. يا سبحان الله حتى الأعداء تجمعوا بعد أن كانوا في حروب عالمية يقتل بعضهم بعضا. تجمعوا علينا. الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع الدنمارك التي سبّ صحافتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنت فيه في رسوم. كركتيرية ساقطة لا تعرف التعقل ولا لغة الحوار ولا النقاش لو تكلموا عن نبينا كلاما فيه شبهات لماذا يفعل كذا؟ لماذا يعلن الجهاد؟ ناقشناهم أما أن يأتوا برسوم من الكركتير يسئون به إلى خير البرية وإلى أفضل الرسل في ظل ذكرى الهجرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حيا لم يسلم من المشركين وما أتى أحد بمثل ما أوتي به إلا أودي لأن دينه حي وفاعل ومصادل ولأنه دين جاء من أجل أن يحرر الإنسان من الشهوات وأوروبا غارق في عبادة المادة وفي عبادة الجنس الدنمارك أسوأ بلدان الله في الأخلاق ولذلك تعادي نبي الأخلاق لو كان عندها أخلاق لا رسالته وإن خالفته ولما سئل رئيس الصفحة الثقافية التي نشرت الصحيفة التي نشرت فيها هذه الإساءة هل يمكن قالوا هذه حرية تعبير قالوا لو كتب عن اليهود والإساءة إليهم أكنتم تقولون أنها حرية تعبير فإذا برئيس الصفحة الثقافية يتهرب من الإجابة والإجابة أنها لما كتبوا وقالوا أن المحرقة التي وقعت لليهود في ألمانيا النازية على يد هيلتر أنها, أنها أكذوبة يهودية صنعها الإعلام والأفلام اليهودية قامت قائمة الدنيا وتكلموا في مهاتير محمد وفي ومن قبله رجاء رجاء جارودي الذي قال أن هذا حكم في فرنسا لأجل ماذا؟ لأجل أنه تكلم عن اليهود. ونحن لا يريد لنا الاتحاد الأوروبي أن ندافع عن ديننا. أفيقوا أيها الناس. وربا ليست لكم، وربا ليست لكم بصديق، وربا عدوكم يا أيها الناس، يا أيها المسلمون. أفيقوا ودم عنتم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تغفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم أين العلمانيون في ديارنا؟ لماذا لا يدافعون عن رسول الله؟ أين المتشدقون بتقديس الأديان واحترامها واحترام الآخر في ديارنا؟ لماذا؟ الذين يتبنون الدفاع عن رسول الله الحركات والتيارات والجماعات الإسلامية لماذا لا تتبنى العلمانية ولو مر الدفاع عن مقدسات الأمة لتعلم أنهم أذيال أوروبا وأنهم أتباعهم ليعلم الناس ما تخفي صدورهم أكبر ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود ما عنتم ودوا لو تدهنوا فيدهنون يريدون أن يمكروا بكم ويريدون أن يقاتلوكم ويحيكون المؤامرات والقرآن يفضحهم ويقول سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله وبما فيه محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله الرسل جميعا ونصر نبينا صلى الله عليه وسلم الدنمارك أسوأ دولة في الأخلاق ونبي الأخلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم هل تعلم أن أكثر دولة ينتشر فيها زواج الرجال من الرجال في الدنمارك؟ هل تعلم أن وزراء في الدولة يمارسون الـ الـ الـ الوزارة ويحلفون اليمين الدستوري تزوج بهم من رجال رجال في الدنمارك وزراء مزوجه مزوجه, مزوجه أنه ترقاه مزوجه راجل زيه ما هو المزوج ما هو مزوج أقل من أنه يزوج هم مزوجه هؤلاء حق لهم أن يسيئوا رسول الله لأنهم ساقطون وسفل العقلاء من أهل الأذيان الذين يخالفون الإسلام يخالفون الإسلام بموضوعية ويناقشونه بعلمية أما أن تسيء كل الناس يحسن الإساءة ولكن لا نسيء كل الناس يحسن الإساءة ولكننا لا نسيء ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأذى من قريش ومن الكفار حيا وآنا ومن يوم أن خرج إلى الدنيا وصدع بدعوته فاصدع بما تغمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين لقد استوزئ به وبرسل من قبله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وما من مجتمع إلا وعاد الرسل وعاد الأنبياء أتواصوا به بل هم قوم طاغون والله يعصمك من الناس إن شانك هو الأبتر هو الأبتر حقيقة ويقين الراسخ الذي لا لا يتطرق إليه شد أن الله سينتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم انتقاما إلهية لأنه قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فكيف بسيد الأولياء وإمام الأتقياء إلا تنصروه فقاد نصره الله منذ قبل ولذلك قال الأمة أن تفيق وأن تعلم أنها ليست مجرد حملة عادية إنها حملة ضد الإسلام وضد المسلمين الاتحاد الأوروبي يعتبرنا عبيدا له يقول مجتمعا أي مقاطعة للدنمارك تعتبر مقاطعة لأوروبا كلها فلتعتبر مقاطعة لأوروبا كلها دار يحبس من الهواء هو أوروبا عمل الشروجات لو أن العالم الإسلامي استيقظت حكوماته من الغفلة ومنعوا جميعا البترول عن أوروبا لأذلت لأذل أوروبا إن أوروبا تتطاول علينا بضعفنا أو لضعفنا لا نمتلك الأسلحة في عالم يتحدث عن لغة القوة نحن أمة ضعيفة ضعيفة لأننا أضعفنا أنفسنا ينبغي أن نستفيد من هذه الحادثة بالحديث عن مغازيها ودلالاتها العميقة ليس مجرد مظاهرات تخرج في الشوارع ولا مسيرات تندد نعم هذا قد يعكس كما حصل في أنحاء العالم يعكس موجة غضب التي عمت العالم الإسلامي يا أخي هذا رسول الله هذا خط أحمر لا يمكن ليس هذا احتلال العراق ولا تختيل المسلمين هذا السبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يذكرني بمقولة شيخ الإسلام لتيمية أن أي سب للرسول صلى الله عليه وسلم انتصار للإسلام لأنه سيحيي مشاعر الغضب وسوف يستيقظ النائمون من سباتهم وسوف ينتبه العلمانيون من رقادهم وشعاراتهم البراقة الجوفاء سوف سوف تحيي الأمة إن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيى أمة الإسلام من الخليج إلى المحيط أحيى أمة الإسلام امتلأت الشوارع وقفت الحكومات مواقف قوية بعضهم صحب السفراء وبعضهم استدعى السفراء سفراء الدنمارك في بلادهم وما أظن إنه الدنمارك يكون عنده سفير عندنا في السودان وإن شاء الله ما يكون عندها ذاته والحمد لله إنه ذاته ما عندهم سفير عندنا مقاطع ضخمة قال أكبر رئيس شركة ألبان في الدنمارك ما بنيناه في أربعين سنة انتهى في خمسة أيام انتهى في خمسة أيام هذا رسول الله يا ناس هذا رسول الإسلام يا أمة الإسلام هذا رسول الدين يا أمة محمد ما ماذا ينتظر المسلمون في العالم أتوقع أن يطرد جميع سفراء الدنمارك من جميع الدول الإسلامية العربية وأتوقع أن يسحب جميع السفراء من الدنمارك وتغلق السفارات فيها ولو أراد الاتحاد الأوروبي أن يدخل المعركة فلتغلق جميع السفارات الإسلامية في جميع دول الاتحاد الأوروبي. ما الذي سوف يحصل؟ هل سنموت من الجوع؟ لأن هذا ينفعنا أن نقبل على ديارنا البور وأراضينا الواسعة فنزرعها إلى متى تعتمد الناس على الكفار يذلونهم ويحتلون ديارهم ويدافعون عن إسرائيل ويضعونها في قلب المنطقة نكاية في الناس إلى متى؟ إلى متى متى تفيق الأمة؟ أفيقوا أيها الناس أفيقوا أيها العكام إنها نقطة فاصلة في التاريخ لم يسيء المسلمون إلى نبي من الأنبياء أبدا بل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نحن لا نسيء الأنبياء لأننا أتباعهم بل حتى ملكة الدنمارك التي قالت أن هذه حرية وعلى الناس سبحان الله الاتحاد الأوروبي يقول سب المصطفى عليه الصلاة والسلام حرية ولا يرى في الشعوب حرية أن تقاطع من تريد أن تقاطعه يا ما ماذا نشتري حرية أيضا تتشدقون بحرية ما هذا تناقض الاتحاد الأوروبي قال دي حرية جميل نحن ماذا نشتري أيضا حرية تعاقبوننا على حريتنا أسألنا بلنا نشتري من الدني مرض دي ما حرية تعاقبوننا على حريتنا وتتطاولون على نبينا أنا لا أقول نبينا إن الذي طعن في نبي الله طعن في جميع الأنبياء من قبله أنا لا أقول نبينا هو نبي رب العالمين ولذلك صلى بالأنبياء وكان يحبهم وإيسا عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سوف يحكم بشريعة الإسلام إن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سب لكل الأديان إن كانت الأديان الموجودة حق لكنها ليست بأديان حق الأطفال في العراق الأطفال في العراق يفرشون العالم الدنماركي ويمشون عليه بالأقدام تعبير بسيط من أطفال لا يملكون للدفاع عن نبيهم الذين ربما سماهم عليهم آباؤهم محمد وأحمد ويسمونهم على أسماء النبي عليه الصلاة والسلام والماحي وال وهكذا يسمونه ومزمن ومدفن حولا الذين سموهم الأطفال في العراق يخرجون في مظاهرات ويمشون على العلم الدنماركي إهانة لهم ولكن أقول ينبغي أن نقف مع حقائق الأمور وأن لا نتوارى كأمة مسلمة لماذا نستهدف يستهدف الإسلام لأنه ضد الشهوات وضد المصالح والمنافع للجماعات والمجموعات والدول يستهدف الإسلام لأنهم يحتقرون أن تكون أمة الإسلام تمتلك هذا الرصيد الضخم وتأتي فيه وتأوى وو ويأتيها نبي آخر الزمان وكانوا شرفا يريدونه لأنفسهم ويحارب الإسلام لضحف المسلمين هل تعرف أخي المسلم أن العالم الإسلامي يمتلك سبعين في المئة من احطياط النفط العالمي 70% من النفط الموجود في العالم كله موجود في أراضي تسمى بأراضي المسلمين وتمتلك 25% من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي وتمتلك 60% أو 66% من الحديد العالمي 47% من اليورانيوم العالمي و 53% من الماغنيزيوم الموجود في العالم وتمتلك 80% من الثروات المائية و 85% من الثروات الحيوانية العالمية و 85% من فقراء العالم من العالم الإسلامي لماذا؟ لأنهم يعتمدون على غيرهم يمتلكون الثروة المادية لكنهم لم يمتلكوا الثروة الفكرية ولا العقول النيرة ولا السواعد القوية ولا الضمائل الحية النقية التي تحافظ على ثرواتها ومقدساتها وممتلكاتها هل تعلم أن أسوأ ما يواجه العالم الإسلامي غياب هويته وعدم الاعتزاز بدينه والتواري خجلا من معتقداته هل تتصور لماذا هزمتنا أوروبا وتفوقت علينا ماديا وعسكريا تفوقت علينا لأننا نقاتل بغير هوية وهم يقاتلون لأجل معتقداتهم والأسوأ أفيقوا أيها المسلمون اليمين المتطرف يدعو إلى مظاهرة عارمة في الدنمارك غدا من أجل أن يحرق المصحف الشريف في كوبينهانج في أكبر ساحة موجودة في الدنمارك ولو أنهم حرقوا المصحف لن يبيد الإسلام ولن يهزم الدين المصحف موجود في الصدور المصحف موجود في العقول إن هذا المصحف صغارنا يحفظونه صغارنا يحفظونه إن هذا المصحف قامت الدور هذه دور هذه دار واحدة فقط من الدور دار الحسن لتحفظ القرآن نساؤنا من كبار السن وجداتنا وعماتنا يحفظن القرآن ده هوس كان مشيت وحركت المصحف في الساحة المصحف انتهى المصحف موجود في العقول ولكن هل تعي الأمة فتجعل المصحف مهيمنا على حياتها وأساسا لتربيتها ولأبنائها هل ستدفع الأمة بصغارها لحفظ القرآن والدفاع عن الدين والملة أم, ح... أم... أم حبيب رضي الله تعالى عنها نسيبة بانتكاع بالمازينية خرج حبيب ولدها في قتال الردة ليقاتل المسيلمة الكذاب ونحن نقاتل في جبهات كثيرة في فرنسا تنشر القضية وصحف في ألمانيا تنشر المسألة وصحيفة في الأردن تنشر هذه الصور أيضا في الأردن في الأردن صحيفة اسمها حشان ولا شيحان ولكن نحمد لمالك الصحيفة أنه أقال رئيس التحرير ومدير التحرير والذي كتب وكذلك أقيل رئيس التحرير رئيس تحرير الصحيفة الفرنسية التي أعادت نشر الصور لكن المهم الذي ينبغي أن يعرفه الناس أن المعركة لم تنتهي ولو اعتذرت الدنمارك والاعتذار الذي قدمته الصحف اعتذار باهت لم تعتذر عن الصور التي الرسوم إنما اعتذرت عن أنها أثارت المسلمين فقالت أنا اعتذر المسلمون في الدنمارك من الدنماركيين قالوا لا نقبل هذا التصريح الغامض. نريد تصريحا صريحا بأن هذه الرسوم باطلة وما كان ينبغي أن تكون والذي يراد من كل هذه الحملة تفريق دمه بين القبائل صلى الله عليه وسلم إنها ذات المؤامرة أرادت قريش من كل قبيلة فتى ليقتل فيتفرق دم بين القبائل لما قامت الدنمار قمنا ضدها فالاتحاد الأوروبي يريد أن يجعل القضية قضية أوروبا كلها وكأنهم يريدون لدمه أن يتفرق بين القبائل ولو كان هنالك مليار ومئتين مليون مسلم حقا لحاربوا ليس أوروبا العالم كله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هنالك مسلمون حقا لحاربوا العالم كله إن العباس ابن عبارة ابن نظرة الخزرجي يوم أن بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قال يا قوم أتعرفون على ماذا تبايعونه إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود والعجم والعرب والناس كافة وإنما هي أموالكم ودماؤكم تهبونها فإن كان لكم من القوة والمنع واليقين والإيمان ففعلوا لو كان هنالك عالم إسلامي مثل الاتحاد الأوروبي يحارب العالم كله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا أقل الواجب فالذين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولذلك إذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبطوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين والله ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقص من مقامه الشريف شيئا إنما يرفعه لأنه عند الله ورفعنا لك ذكرك لأنه عند الله عالي المقام وشريف القدر صلى الله عليه وسلم لكن تبقى القضية قضيتنا نحن كأمة علينا أن ننظر في جانب الهوية هويتنا كأمة مسلمة أين الإيمان أين العبادة أين الأخلاق في مجتمعات المسلمين على المسلمين أن يقوموا بتصحيح ما, ما, ما عندهم لأن الله عز وجل قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً من أكبر أسباب ضعف المسلمين ضعف هويتهم ثانياً هزيمتهم النفسية أمام الكفار لتفوق الكفار علينا مادياً وعسكرياً فنرى, فنرى أن أقل منهم وهذه مشكلة المهزوم دائما المغلوب مولع بتقليد غالبه في زيه وشعاره ونحلته وسائر عوائده ما زال شبابنا يلبسون الفنائل التي فيها المغنيون الغربيون وهم يمسكون بال بال بالميكروفون ويغنون ما زال شبابنا تعيه أفيقوا أيها الناس أفيقوا أيها الناس الآن الاذاعات الغربية والافلام الغربية تملأ الفضائيات المسلمة أفيقوا أيها الناس يريدونكم أن تكونوا هكذا دائما حتى لا ترفعوا رأسا ولا تجاهدوا ولا تناضلوا ثالثا من أكبر أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم هو داء التفرق والتشرذ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم دول متفرقة الاتحاد الأوروبي يقف من أجل الدنمارك واحتل العراق ولم يقف أحد واشتوحت أفغانستان ولم يتكلم أحد واحتل الناس واحتل ال... واحتلت إسرائيل فلسطين ولم يتحرك أحد أين اتحادنا؟ اتحادنا هلام شكلي الجامعة العربية صفر صفر منظمة المؤتمر الإسلامي صفر منظمة كده كلها صفر أرون اتحادا فاعلا بتأشير من دولة أوروبية تجوب أوروبا كلها في بلاد المسلمين يقال لك هويتك وأنت مسلم يقال لك هويتك ويكشوك زي ما حصل حاجة ويجيبوك في قفص ويدخلك الدينك في الحديد والكسار في بلاد المسلمين لا يقول لهم أحد هويتك لمجرد أنه خواجة أحمر منهزمون حق لأوربا أن تحتل دياركم وحق لها أن تستنزف مواردكم ولو ولو أنه مسلم تحمل جواز بريطاني في أي دولة إسلامية لا يتكلم معك أحد وتعيش عزيزا مكرما هي كانت هذه ليست الحقيقة كذبوني إن لم تكن هذه الحقيقة كذبوني أين الاتحاد الإسلامي؟ ليس الاتحاد الإسلامي الصوري ولا الهلامي الاتحاد الإسلامي الحقيقي داء التفرق والتشرض في البلد الواحد جماعات تقوم في أطراف البلد في دارفور مشكلة في شرق السودان مشكلة السودان يراد أن يقسم لصالح من؟ نصارح أوروبا التي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيقوا أيها الناس أفيقوا أيها الناس رابعا غياب التخطيط والرؤى المستقبلية ماذا نريد أن نفعل بالإسلام سنة 2010 سنة 2010 كوريا سوف تملك أفقر رجل في العالم سيارة وسوف سوف, سوف تصنع سيارات سنة 2010 لما تصل سنة 2010 ألف دولار سوف تمتلك عربية وسيارة تخطيط للسيارات الكورية أين تخطيطنا لنشر الدعوة في أوروبا وأمريكا والعالم بل أين تخطيطنا لنشر الدعوة والوعي بين المسلمين وفي أوساطهم غياب التخطيط والرؤى المستقبلية من أكبر إشكالات أمتنا أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى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 ولن أكون مبالغا لو أني قلت أن الواجب الأول علينا أن نمتلك أسلحة النصر الربانية من العودة الصادقة وتغيير أوضاعنا الداخلية وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بالإنكفاء نحو الداخل وتحقيق الذات والعودة إلى الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الإيمان وتحقيقه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الأخلاق والإنحلال ومحاربة الفساد في مجتمعاتنا الآن نسكن كلها غضبانة يقول لك أصبوا الرسول وعملوا والوحدة قال لا بس ضي جميل نحمد لك هذه العاطفة البس طويل ويحتشم بعدها الذين تقلدونهم هم الذين يفعلون بكم هذا هذه صورة العارية هي التي تنصر أوروبا والدنمارك وأمريكا علينا وإسرائيل علينا أولا امتلاك أسلحة النصر الربانية ثانيا لا بد من امتلاك أسلحة النصر المادية من دخول المعمل والإنتاج والانكباب نحو التلمية والنهضة العلمية للمسلمين ولو أنك سألتني كيف تنتصر الأمة أقول لك تنتصر الأمة بأربعة أشياء الإيمان بالله ثم بالعلم نمرة لين ثم بالعلم نمرة ثلاثة ثم بالعلم نمرة أربعة ولو قلت لي اعطيني عنصرا خامسا ينصرنا أقول لك العلم تنتصر الأمة بالإيمان والعلم والعلم والعلم, والعلم. لا بد من طاعات السنن المادية حتى لا نكون رهيرة لغيرنا لماذا لا نتفوق عسكريا لماذا لا نتفوق ماديا لماذا لا نتفوق تقنيا وصناعيا ما الذي حال بيننا وبين ذلك إنها مناهجنا وعقولنا وواقعنا وحكوماتنا وتاريخنا وإشكالاتنا المعاصرة إن كثير من الإشكالات هي التي تقعدنا عن النهضة لماذا لا تنهض الأمة ثالثا لا بد من وحدة إسلامية وأقول إذا لم تجتمع الأمة في رسول الله ففي من تجتمع إذا لم تجمع هذه الإساءات الأمة وتوحد الأمة حكومات وشعوب متى ستجتمع الأمة ينبغي أن تكون هذه القضية سببا مباشرا لوحدة ولو مواقفية ولوحدة ولو في الأحداث ونحمد لرئيس دولتنا تصريحه القوي في قضية سب النبي عليه الصلاة والسلام لكننا نريده موقفا اتحاديا يرد على اتحاد أوروبا رابعا إن من أعظم واجباتنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان به وحبه والزود عنه وكما أسلفت مسيبة بانتكاب المازنية أرسلت ولدها حبيب في حروب ردة ضد مسيلمة والصحابة سبحان الله قاتلوا المشركين وقاتلوا المرتدين وقاتلوا المنافقين شيء عجيب حبيب اعتقله مسيلمة وقال له أشهد أني رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله فقطع يده اليمنى طبعا لما أقول لك في منبر وتحت المراوح قطع يده تقول لا والله ما بطنكو كويس أنت لو كنت محله تعمل شلو داري طعو يدك عديل بتكوس الرخص تقول ربنا ما أمر بالحلاك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أشهد أن محمد الرسول الله قف عيده اليمنى. أشهد أن رسول الله ودمه ينزف. قال أشهد أن محمد الرسول الله قطع الكراء من من حدده. وتاني قطع كراع وتانية صار كالفرخة الدم نازف من كراعين اللتين ومن يدينه. قال مسيلة ما أشهد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن مسيلمة أنك مسيلمة الكذاب قتل وانتصر المسلمون وجاءوا بحبيب في زنبيل في قفة لأمه لما وضعت أكوام وأشلاه فلذة كبدها أمامه جاء النساء يعزينها قالت لست له بأم إن لم يفعل به هذا أتعزونني فيه ولمثل هذا أعددته أتعزونني فيه ولمثل هذا أعددته هل أعددنا أطفالنا وأبناءنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله فداه أرواحنا وفداه أموالنا وأهلينا ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من, مال من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين فداك نفسي وأبي وأمي وولدي وزوجي يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله هذا شعار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولقد رأيت يد طلحة ابن عبيد الله وقى بها رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعاد في نفوس الناس مكانته والحمد لله أنها موجودة والحمد لله أنها مركوزة في الفطر ولكن علينا أن نتمسك بسنته وأن نحي دينه. خامسا إن من أكبر واجباتنا في هذه الأيام وهذا الذي نخدر عليه نقدر على المقاطعة الاقتصادية ولا كرامة ولا كترخيرك وما بتعتبر نفسك عملتها حاجة ذاته كونه تقاطئ بل إن استدعى الأمر مقاطعة جميع منتجات الاتحاد الأوروبي بغير إضرار بالتجار المسلمين بس ما نضر التجار بتعنينا المسلمين هم عليهم ألا يأتوا في بقالاتهم بعد هذا بهذه السلعة وعلى الموردين أو المستوردين أن لا يأتوا بهذه السلعة لأنها ستبور أدنى أنواع النصرة في عصرنا لو كان هنالك من موت لمتنى ولكن أدنى أنواع المقاطعة الاقتصادية ولا كرامة ما تشوف نفسك إنك أنت عملت حاجة كبيرة أيها المسلمون إن من أعظم واجباتنا أن نحيي ثقة في أنفسنا أخيرا نحن نمتلك قوة ضخمة وطاقة هائلة نمتلك بشر نمتلك قوة بشرية ضخمة نمتلك تفوقا روحيا عظيما الكتاب والسنة والسيرة العطرة نمتلك قضية عادلة عدالة القضية علينا أن نحي المبشرات في ظل المحبطات من أجل استعادة الأمل والثقة في أنفسنا نحن قادرون على أن نغلب غيرنا وقادرون على أن ننتصر على عدونا إن انتصرنا على نفوسنا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بنبيك سوء أو أساء إليه اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم حصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم يا ربنا ويا إلهنا دافع عن نبيك اللهم يا إلهنا ويا ربنا دافع عن كتابك اللهم إن عجزنا وإنك لا يعجزك شيء اللهم إن ذللنا وأنت العزيز القاهر الجبار المنتقم اللهم انتصر لنبيك اللهم انتصر لنبيك اللهم من كتب هذه الرسوم اللهم شل يده اللهم شل يده يا رب العالمين وأرينا فيه عجائب قدرتك واجعله عبرة للمعتبرين يا إلهنا ويا مولانا أنصر أمتنا وقوي إيماننا واحفظ سبابنا وأعيد الأمن إلى ربوع بلادنا وعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم من كان يصلي معنا في هذا المسجد عما نرى دائم اللهم اشفه من عندك شفاء عاجلا اللهم إنه كان من المواظبين على الجمعة اللهم قطعه المرض عن حضور الجمعة اللهم شفاء عاجلا يا رب العاجل العالمين وهو أهونا الفاضل مهد إبراهيم الذي كان يواظب على الصلاة معنا في هذا الجامع والمسجد اللهم أعليه إذا العافية وامسع عنه بيمينك الشافية واشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين واشفي وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا